بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله رب العالمين والصلاه والسلام لا تمان لاكن على خير خلق الله يجمعين وعلى اله وصحبه ومن على سبيله وناثي الى ام الدين بعد فقد تقدم معنا بيان بعض الضوابط والمقدمات المتعلقه بحد الشرابه وقطع الطريق وقد شرع المسنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان العقوبة الشرعية المترطبة على هذه الجريمة العظيمة وهي قطع الطريب وإخافة السبيل فضينا رحمه الله أنه إذا أقن المحاربون وقطاع الطريب على القتل وأخذ المال فإن العقوبة تجمع أمرين الأمر الأول أن يقتلوا وتقطع أيديه أن يقتلوا وأن يصلبوا الأمر الثاني أن يصلبوا فأما بالنسبة للقتل فدينا رحمه الله أنهم يقتلون سواء حصلت المكافأة بين وبين المقتول أو لم تحصد وهذه العقوبة أشار الله عز وجل إليها بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا فجمع لهم بين القطي والتصريب وقد جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن أنه إذا قتل المحاربون وأخذوا المال فإنهم يقتلوا ويصلهوا وظهر قوله أنهم يقتلون يستوي في هذا المباشر للقتل والمعين عن القتل وهذه المسألة لها صور عديدة وتختلف باختلاف الأجنة والأجنة لكن من أشهر ما يكون قضية الحماية وهي أن يكون قطاع الطريق على طائفتين أو على نجمعتين مجموعة تهدد بالسلاح ومجموعة تباشر الجريمة فالظاهر من الأصول الشرعية والمختار من أقوال العلماء رحمهم الله أن الجميع يقتلوا أنه إذا قتل واحد منهم فإنهم جميعا يستحقون القتل يستوي في ذلك المباشر للقتل أو المخطط للقتل أو المهدد من مقتول او من رضطه او من عقره او من اغلق عليه الباب كل هؤلاء يجمعونها في حكم واحد لان الجنيمة تمت بهذه الوسائل يسوي في ذلك المباشر والمتسبب والمعين بالرأي ومن هنا في زماننا قد توجد بعض الوسائل تحتاج الى تختيف والى عمل والى جهد يتوصل من خلالها إلى حصول الجريمة كما في بعض التي تحتاج إلى فك شفراتها السرية أو بعض المخابع أو بعض الأشياء التي تحتاج إلى إنسان له خدرة ومعرفة فهذا الخبير لو أخذهم المحاربون وتواقع معهم على الجريمة وأعانهم على فك هذه الأمور السرية أو الشفر ففتح أسرارها وكشف لهم طريقة الدخول وعبيا لهم كيفية حماية أنفسهم من الضرر وكيف يستطيعون أن يصلوا إلى جريمتهم فهو شريك لهم بل هو رأس الدع والبلاء ولذلك إذا دخلوا بواسطة هذا التخطيط وبواسطة هذه المعنى فقتلوا ولو قتل واحد منهم فإنهم جميعا يقتلون ويقتل هذا المددس لأنه لو لله إن تدبيره ومعونته على ذلك بالرأي الذي توصل من خلاله إلا جريم ما وقع شيء ومن هنا لا يشترى في الشكم بالقتل أن يكون مباشرين للقتل فالواحد منهم يُعطى الشكم للجميع ووقوع القتل من البعض كوقوعه من الكل لأن هؤلاء كلهم راضين بالقتل وكونه يشهر السلاح ويباشر غيره القتل لا شك أنه راضي بهذا الفعل لأن الإعانة بإشار الصلاح هي التي تعقل البقتول وهي التي تمنعه من أخذ الحيلة وطلب الوسيلة للنجاة والفراغ فلذلك يستوي من يشترك بالعمل ومن يشترك بالرأي ومن يشترك بالخناية فالعمل أن يفعل نفس الفعل يقولون إذا اشترك قد يفعل الجنين كلهم فأحدهم يقتل والثاني يسرق والثالث يضرب فهؤلاء كلهم يعتبرون في حكم الفاعل وهو القاتل فيقتلون جميعا ومن هنا لا يشرب في ثبوت القتل للجميع أن يباشروا جميع القتل النعونة والخماية والتدبير والتخطيط والتهديد شهر الصلاح كل هؤلاء يعتبرونها في حكم القاتل كذلك أيضا يستوي أن يكون قتلهم للمكافر أو غير المكافر ومسهل له المسلم رحمه الله كقتل الوالد لولده فلو كان في المحاربين أب واشترك مع غيره بالله في قتل ولده فحينئذ يقتل يستوي أن يكون مكافر أو غير مكافر لأن الأصل أن الوالد لا يقتل بولده وكذلك أيضا لو كان المقتول عبدا وقافل حرا وفرق بعض العلناء في هذه المسألة تجعل الحكم أخف إذا كان غير مكافئ وجعله أشد إذا كان مكافئا بالأصل يختز التشجيع نعم فمن منهم قطر مقافيا أو غيره فالولد والعبد والدني فالولد إذا قتله أبوه والعبد إذا قتله الحرب والذني إذا قتله المسلم يعني لو كان المقتول في الشرابة ذنيا لو جاءوا إلى شخص ذمي لأنه من أشد الجرائم والعياذ بالله ومن تتبع السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الوعيد الشديد للتعرب لما له ذنة الله ورسوله فأنه إذا دخل بلاد المسلمين في ذنة المسلم أو ذنة إيمان المسلمين ومن يقوم مقامه فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخفر ذنة المسلمين ولذلك جعل مدلس صلى الله عليه في كما تقدم معنا في الدروس الناضية, الناضية جعل المسلمين واحد وضينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح في ذلك فيقوله ذنة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم يعني أدنى شخص المسلمين لو دخل الكافر في ذنته كأنه دخل في ذنة المسلمين جميعا وهم حرب على من سواهم وورد الوعيد الشديد من أروب غضب الله عز وجل اشتجاد غضب الله عز وجل على من خفر ذنة الله ورسوله وريعاة ذن الله فالشاهد من هذا أن هذا الذمي لو قتل وأنهم اعتدوا على مال ذمي. فإن الذنية إذا دخل بلاد المسلمين وله ذمة المسلمين فدمه الحرام وماله الحرام وعرضه الحرام له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين وكذلك البلاد التي كانت كما تقدم معنا في عهد الذمة لعبد الذمة وضينا كيف كان حال الثلاث الصالح من الثلاثاء الراشدين ومن بعدهم في وفاعد الذمان وما هو منهج الشريعة في مثلة إعطاء الكافر الذمة فهذه الدم لا تغفر فلو أغفرت فإن هذا الدمي له شرمة والاعتداء عليه يحق لأن يقتل المسلم به من باب الحرابة لا من باب المكافأة يعني إذا قتلت حرب العبد لا أننا نسوي بين خلو العبد على الأصل الذي بيناه أن الشريعة فرق. كما ذي سوء القتل والقتل في القران يقول لي تعالى حرمت القتل الا تصل فر الا بالقتل لكن هذا القتل ليس من باب المكافاه فانه هو من باب من باب آخر. وهو ان ان قتل الذمي يعتبر حرابه للمسلمين وحينئذ من حارب المسلمين يقتل وهذا المعنى يتسقط فيه المكافاه بدليل أننا ذكرنا أن المقتول لو كان له أولياء فقالوا سامحنا وتنازلنا لو جب القتل وهذا يعني شبه إجماع بين السلح الصالح رحمه الله أنه لو عفى ولي المقتول أنه يعتب وأن القتل واجب لحق الله لأن القضية قضية إشهار الصلاح ومحاربة المسلمين بغض النظر عن كون قتلوا مكافع أو غير مكافع فهذا لا يكفت إليه فالقضية ليس قضية مساواة أو قصاص لأن القصاص له ضوابطه وله شروطه وقد تقدمت معنا وضينا النصوص بالكتاب والسنة على ضوابط القصاص متى يكون مكافع أو متى يكون غير مكافع ولكن القضية هنا مبنية على انحارب الجماعة المسرين ومن هنا تنظر إلى الأصل الذي قرره العلماء في الشرابة وهو أنه لا تكون الشراب إلا إلى أشهر الصلاح عن المسلمين فكأنهم بإشهر الصلاح خرجوا على جماعة المسلمين ومن هنا يسوي أن يقتلوا مكافعا أو غير مكاففة العقوبة من باب آخر ليست من باب المؤاحبة بالجريمة ومن هنا نبين أن العقوبة بالقتل والصل والقطع لا تشترض فيها بعض الشروط المشترضة في القتل ولا تشترض فيها بعض الشروط المشترضة في السرقة ونحو ذلك بينا رحمه الله أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أنهم يقتلوا ويصلبوا القتل في أصح القولين أنهم تضرب عنقهم وتضرب أعناق المحاربين وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون الصلب قبل القتل وأنهم يصلبوا ثم يبعنوا بالحربة ويقتلوا وهم مصلبون والصحيح أنهم يقتلوا ثم يصلبوا وأن القتل بعد الصلب فيه مثلة وفيه تعذيب ومن هنا يقتلون أولا ثم يصلبون فأما صلبهم فالصلب يقوم على خشبه يربط المقتول عن الخشبة وقلها الصلب هي على علامة الصليب توضع على يديه من وراء يديه الخشبة الخشبة القائمة الخشبة المعتربة والخشبة القائمة فأما المعتربة فتربط فيها يداه وأما القائمة سيربط فيها جسد على وجه لا يسقط به ثم ترفع الخشبة كاملها بعد ربه وإحكامه على ذلك عليها توضع في مكان وتثبث فيصلب بعد قتله والذي اختاره بعد السلف أنه يصلب ثم يقتل أما بالنسبة للذين قالوا أنه يقتل ثم يصلب فقد بينا أنهم رعوا السلة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقد قال في الحديث الصحيح إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شغرتهم إلا سبيحة فهذا أصل في الشريعة ولأن القصاص قررنا في القصاص أنه يكون ضربة بالسيف وهذا أوحى وأرفق فلذلك يعتبر هذا الأصل ذهب بعض العلماء وهو قول الثاني إلى أنه يصلب ثم يقتل اعتبروا الذين قالوا أنه يصلب ثم يقتل قالوا أن الصلب عقوبة والعقوبة تكون للحي لا للميت ومن هنا نصلبه حيا ثم نقتله بعد الصلب فلابد أن يمس بعذاب الصلب ثم بعد ذلك يقتل أما إذا قتل ثم الصلوب فالصلوب لا نعماله وهذا ضعيف لأن الصلوب قد يراد به يكون في تعديد لنفس المصلوب في تأخيره عن دفنه ونحو ذلك ويكون في ولذلك طالب نفس السلام كسر عظم المؤمن ميدا تكسره حيا في الإثم وضيان أن الله الميت يتعذر وأثبت هذا حتى في قبره إذا لا يمنع أنه إذا صلب يعزه وأن هناك عذابا لا نعرفه ونحن ولا نطلع عليه لأمور الآخرة غيبية ثانيا أن الصلب لا يمنع أن الشريعة أرادت القتل لأنه قتل وأرادت الصلب جدرا لغيره ومن هنا قولهم أن الصلب لا معنى له بعد القتل ليس بصحيح لأن الحراب فيها معنيان كثيرا في الحدود في الشخص وتطهيره من اسمه وجرمه وكذلك ايضا تجر غيره لان قال الله تعالى في الحدود الشرعيه وفي العقوبات ولكم في قصاص الحياه والالباب لانكم تطلقون وقال سبحانه وتعالى في وليشهد عدلهم طائفتكم من المؤمنين كل هذا من اجل زجر المجتمع ومن هنا قولهم أنه لابد أن يكون الصلب عقوبة للمصروب ليس جوارد من كل وجه وعليه الصحيح أنه يقتل ثم يصلب هذا الصلب شكمه في الشرع واجب بمعنى أنه متصل بالعقوبة وأنه يجب على السلطان وعلى القاضي إذا نفذ حد الحرابة بالمحاربين وتم الشرق المعتبر للجمع بين العقوبتين أنه يقتلهم ثم يصربهم فهو واجب وهو حق من حقوق الله عز وجل لنصر الآية الكريمة عليه هذا الصلب المسألة الثالثة هذا الصلب اختلف العلماء فيه على وجهان الوجه على وجهين الوجه الأول يقول إنه غير محدد ولا مقدر والوجه الثاني يقول إنه محدد مقدر فالذين قالوا إنه غير محدد قالوا يخلب حتى يشتهر أمره وحينئذ لا يحدهم بالزمان ولا يحدهم بالصفة بأن يتغير أو يخشى تغير أو نحو ذلك يقولون يدعل مصروبا في داخل المدينة إذا كان الصلب في مكان الجريمة أبلغ في زجر الناس وتخويفهم يوضع في نفس مكان جليل الذي يراها القاضي أو يراها الإمام أصلح وأنكم في زجع الناس وتخويفهم الحدود الله عز وجل والوقع في محارنا فعند الإمام أحمد ورد عنه يصلب حتى يشتهر أمره ولم يحد في ذلك حدا وهو قل بعض الصلف وقال بعض العلماء يصلب ثلاثة أيام كما اختاروا الشابعي وطائفة من السلف رحمه الله وقال بعض العلماء إنه يصلب ولم يحدوا في ذلك حدا معينة الذين قالوا حتى يشتهر أمره ممكن بعض الأحيان يكون اشتهار الأمر نصف النهار لأن الناس كما في القرى الصغيرة وفي الأماكن المحدودة يجتمع الناس ويمكن أن يطلعوا على, على عقوبة ويتعظوا ويعتبروا ويتسامع الناس ذلك ويروه فحينئذ إذا رأى ذلك كافيا أنزلت وأعطي لأهله يبصلوه ويكفنوه ويصلى عليه فالمحارب المسلم لا زال له, له حق الإسلام وبعد قتله وصل به يعطى لأهله يقومون بحقه من تغسيل ودكفيل عليه الذين قالوا أنه يصلب ثلاثة أيام أجيب عنهم ورد قولهم بأن هذا التوقيت ينبغي أن يكون فيه حد من الشرع أو دليل من الشرع يدل عليه وليس هناك دليل يدل على أن الصد لا بد أن يكون ثلاثة أيام والأزمنة تختلف ولذلك قد يصلب يومين ويمتل ويؤلم ماش برائحة في فيكون فيه أذية للأحياء مع أن المقصود قد يتحقق بأقل من ثلاثة أيام ومن هنا التوقيت بثلاثة أيام ضعيف والصحيح ما اختاره بعد إذن السلف رحمه الله أن الصلب يكون حتى يشتهر أمره على الوجه الذي يردع الناس ويسجرهم وهذا هو المقصود الشرعي من هذه العقوبة بيّن رحمه الله أن من قتل وأخذ المال هذا المال اختلف العلماء فيه على وضعهم منهم من قال يشترض أن يكون بلغ حد النصاب وقد تقدم معنا في السرقة بيان حد النصاب والدليل الشرعي على تحديده وخلاف العنباء فيه رحمهم الله ومن أهل العلم من قال إن هذا المال الذي يأخذه المحارب يستوزب قتله أو قطع يده وريده من خلاف كما سيأتي لا يشترض في أن يكون قد بلغ حد النصاب وبناء على هذا القول لو وقعت هذا القول هو الصحيف أنه لا يشترض أن يكون قد بلغ حد النصاب في السرقة وذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد السرقة في نصابا وفي الحراغة لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة تحديد للقطع فيها بالنصاب فلو قال قائل من نلحق هذا بهذا وجدنا أن عقوبة الشرابة جمعت بين القطعين قطع اليد والرجل من الخلاف وهذا لا يكون في السرقة إلا بجريمة مكررة يعني مرتين فدل على أن مقصود الشرع تعظيم الجناية وحينئذ كوننا نقش عن السرقة ما ليس جوار لأنها جاءت فيها عقوبة السرقة مضاعفة مرتين فإذا قالوا بالنصاب فإنه حينئذ يجمهم أن يقولوا ماذا يكون مضاعف النصاب لأنه قطع لليد والجل من ثلاثه ومن المعلوم أن السارق تقطع يده فقطع العضوين لا يكون إلا مكررا هل يقول كما تقدم أن بعض أبل ما يختار من السارق إذا تكررت سرقته هم أن تقطع رجله إذا قطعت يده الشاهد من هذا ان القول بالتوقيت ضعيف والصحيح انه لو في قطعه بناء عليه لو هجمت عصابه مسلحه انا محلل سجاري مثلا في الاستراحات او في البراجح ان القول ان الحرابه تكون خارج المدن او هجموا داخل المدن عيان امام الناس واشهر السلاح اشهر السلاح وجاء واحد منهم واخذ من الصندوق او اخذ من الارفف شيئا من المال لا يساوي النصار حتى لو اخذ عصيره لا يعادل النصار وشربه استباحه او اخذه معه فانه في هذه الحالة يكون لقد يعني وقع او تحقق المقصود من الاعتداء على المال وهذا من ابلغ ما يكون يعني اذا نضر الى حد الحرابة وجد أن قضية التهديد بالسلاح مؤثرة جدا في إثبات جريمة الحرابة حتى يوصد بكونهم قد حارب الله ورسوله ومن هنا نجد طائفا من علماء وحتى الآن نفسه على الشراب أن يكون منهم إشهاد للسلاح فنحور الجريمة يعود على الخروج والعسيان الظاهر وحينئذ يستوي أن يكون ما يفعل يساوي النصاب أو لا يساوي. لأننا نزئنا هنا لنطبق حد السرقة حتى نشترط ما يشترط في السرقة ولو قلنا بذلك هل نشترط الحد؟ يعني الشرط المكان هل لماذا أفقط نشترط ومن المعلوم أن السرقة تكون خفية والحرابة تكون ألانية فخينئذن هذه جريمة وهذه جريمة وهذه جريمة وجريمة الحرابة ألانية فيها تحدي عظيم للمسلمين بخلاف جريمة السرقة وهي خفية والستار فيها نوع من الرعاية للحرمة والخوف والهيدة لكن أن تكون عيانا وديانا تحت وضعة السلاح أمام الناس فإن هذا شيء آخر والحرمة به أشد فينبغي أن تكون العقوبة أبلا ومن هنا لا يشرب أن يكون المال الذي يأخذوه قد بلغ المصار وأن العبرة تعتدائهم عن المال إذا ثبت هذا فحينئذ يستوي أن يأخذوا أو يكلفوا في الاثوابل المسلحه لو انها دخلت على بيوت الناس فافلت شيئا من المال اثناء دخولهم كسروا مثلا زجاجات المحلات فان هذا اعتداءه وقتلوا ولو قتل شخص واحدا وكسروا مثلا محل زجاج محل من مجموع دينين ثبت القتل وثبت الاعتداء على المال وحينئذ يقتلون ويصلبون من اهل العلم من فرق في هذا هذه العقوبه وهي اعلى ما تكون في حده فرابه أن يجمع بين القتل والتصليب قالوا لا يجمع بين القتل والتصليب الا اذا جمع الاعتداء على النفس والاعتداء على المال ثم فصلوا في الاجده على المال فقالوا لا نقتل لا نقتل ولا لا نأمر بسلبه بعد القتل بناء على ادان على المال إلا إذا كان السبب الباعث لهجومهم واعتدائهم إرادة المال وطلب المال أنا هذا القول يفرق بين الجناية في الحرابة على الأموال بقفة أخذها وبين الجناية على المال يفرق بين القتل من أجل أخذ المال وبين القتل دون قفة أخذ المال ففي الصورة التي عند هؤلاء يجمع فيها بين العقوبتين أن يأتي إلى محل تجاري أو إلى بنت ويهجم عليه فيقتل الحارس أو يقتل أي شخص ممن هم يعني موجودون ثم يأخذ المال فحينئن يتبين أن الجريمة من أجل أخذ المال وأنهم قتلوا من أجل الوصول إلى المال في هذا الوجه يجتمع الجميع على القتل يعني العلماء على أنه يقتل ويصلب الصورة الثانية التي هي محل الخلاف أن, أن يكون مقصودهم القتل مثل أن يقع بين العصابة وبين شخص أداوة ويريدون قتله فيأتون إليه في منزله أو يأتون إليه في عمله ويدخلهم تحت وضع السلاح في ثم يأخذون ناله ففي هذه الحالة أخذ المال ما هو مقصود وجاء تبعا لجريمة القتل أنا هذا القول الذي قلنا يشرط أن يكون قتل من أجل أخذ المال يقولون لا يصلبون وإنما يقتلون ولكن لا يصلبوا يصلبوا والصحيح أننا نقول بأنه يجب صلبهم سواء قتلوا من أجل أخذ المال أو قتلوا بدون قصد وأخذ المال آآ لا آآ ولم يكن قصدهم من القتل أخذ المال وإنما رعب رعب الناس أو العداوة أو الأدية ونحن ذلك وقفت المال وقفت المال يشتهر <تصفيق> <تصفيق> أخذ المال القتل وأخذ المال جديد سان كما قلنا يستوي أن تكون من الجميع او تكون من البعض ما هي الصورة التي يشترك فيها الجميع في القتل وأخذ المال مثلا ثلاثة أشخاص تعرضوا بسلاحهم لرجل ومعه زوجته وأخته مثلا كل واحد منهم قتل واحد وأخذ المال الذي معه تعرض ثلاثة من القطع الطريق لثلاثة مشافرين كل واحد منهم انفرد بالذي معه فقتله ثم أخذ المال الذي معه حينئذ كل واحد منهم يصفق عليه أنه قاتل وآخذ للمال ولا إشكال في هذه الصورة أنه يكون القتل من الجميع وأخذ المال من الجميع الصورة الثانية أن يقتل أحدهم ويهدد الآخر أن يهدد أحدهم ويقتل الآخر ويأخذ المال ثالث مثلا جاءوا جاءت عصابه أو جاء قطاع طريق وهدموا على قرية أو على ندينة فدخلوا مثلا محل البقالة أشهر أحدهم السلاح على من بداخل محل وقام الآخر بطعم شخص تعرض له فقتله وقام الثالث بجمع الأموال الموجودة في الخزمة إذن أحدهم هدد وهو الذي رفع السلاح والثاني باشر جريمة القتل والثاني باشر جريمة السرقة في هذه الحالة قم لا يشترط وهنا يقع عند علامة بعض في ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا يشترط أن يكون الجميع قتله ولا يشترط أن يكون الجميع أخذ المال ويشترط ولا يشرب أن يكون الجميع هم الذين يمارسون العمل فكل شكمهم واحد أنهم يقتلون ويصلبون هذا الذي نختاره وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى وإن قتل وإن قتل وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم نسلب هذه الضربة الثانية من العقوبة وهي أن يكون قتل دون صلب وفيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا وإذا قتل ولن يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ففرق رضي الله عنه وعرضاه بين أن يكون قد اعتدوا عن المال مع القتل وبين كونهم قتلوا فقط ومنه نختار الإمام أحمد رحمه الله أصحابه وهو مذهب بعض العلماء أيضا أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال هذه الصورة أنهم يقتلوا فقط ولا يصلبوا هذه الصورة تقع كثيرا ما تقع في حالات البغي والاستكبار وهي العصابات التي تريد يعني إثبات عدوانها على المجتمع بتخويض المجتمع وإرهابه ليس لها مطلع ذنبال أكثر وإنما تريد جعزعة أمن الناس وإقلاقهم وإشعارهم بأنهم أهل قوة وشوكة وغلبة يقع هذا في الإطلاقات في العمغان وفي الصحاري فالعصابة حينما تقدم على القتل المجرد دون أخذ للمال فهذا غالبا ما يكون من أشد الأذية والإضراء للناس لأنهم يريدون إرعاب الناس ومن هنا قال العلماء إن من تأمل حد الحرابة وجد أنه يضر الناس في أعظم مصالحهم بعد الدين وهو أصب حياتهم وهي التجارة لأن هذا النوع من الجرائم كان مؤثر تأثيرا شديدا في أمن السبل وأمن السبل لا يرد به غالبا إلا امتقان الناس بأنه أكثر ما يقع السفر بالتجارة وامتغاء فضل الله عز وجل ومن هنا قال بعض الأئمة إن الله عز وجل رحم عباده بالتجارة وبيا أن التجارة ارتغاء لفضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فالله وقال همشوا في مناسبها وكلوا من رزقه وإليه المشور فجعل المال من رزقه وعطائه لعباده وخلقه فإذا وقعت الشرابة قطعت سبن الناس وحينئذ تجد بعض القرى قد تموف وتهلك فيها الناس ويهلكون لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى طعام ولا أن يتوصلوا إلى دواء ولا أن يتوصلوا إلى كساء لأنه ما يستطيع تاجر أن يخاطب بنفسه ولا يستطع تازم أن يخاطر بروحه فمن نظر إلى عقوبة الشريعة وهذه هي الميزة التي ينظر إلى كل من يدرس الفقه الإسلامي فقه الجنايات خاص أنه لا ينظر إلى العقوبة المجردة وإنما ينظر إلى الجريمة التي شرعت من أجلها العقوبة بجميع صورها وينظر إليها في آثارها أكثر ما سأتي العقوبة مراعية للأثر المتركب على الجريمة حتى إنك لو تأملت شيئا قليلا فقط في السرقة لو تعمل عيسان العقوبة مجرد عن أسوابها قبل العياذ بالله يزيغ رأيه ويعزب رجع كيف تقطع اليد من أجل مذلغ من المال ونفسه الروف أعلم وكيف هنا يقتلوا ويصلبوا وتقطع يديهم ورجلهم من خلاف كل من أجل مال يسير خاصة كان دون النصاب لكن إذا نظر إلى أن الشخص الواحد الذي يحمل سناحا في العراء وفي الصحراء مهددا أمة وليس مهددا قاتلة ولا شخص ولا شخصين ثانيا أنه يحين غير أن يسلك نسلكها لو, سكتت لو سكت عنه الناس وسكتت عنه الشريعة ولم تعاقبها فتحت باب الإجراء من المجنين ينظر الإنسان للآثار ولذلك الذين يشهرون, يعني يشهرون بالإسلام ويرحعون عطيرتهم بأذية المسلمين في بعض الحجوب والجنايات كلهم لا يعقلون عند الذي عنده عقل ينقر إلى الجريمة كاملة هؤلاء ينظرون ويقولون كيف يقتل وكيف شيء بشر يقولون يؤتى بالشخص ويعلق مصلوب أمام الناس فينقرون إلى الجانب ويرحمون الجانب ولا ننظرون إلى الأمم التي تخوف في أموالها وتخوف في دمائها وتخوف في أعراضها وتخوف في مصابخها وكيف يضرب عسى بالحياة ليس على سبيل القرية ولا على سبيل المدينة بقربته قد يكون ذلك على سبيل الأمصار والأقطار ومن هنا العقوبة التي وردت في الشريعة في حد اتفراضه ينظر أن ننظر إليها إلى آثارها المترتبة إلى آثارها المترتبة على الجريمة كاملة ولا ننظر إلى أن الشخص فقط يأتي ويعتدي هل المال بلغ النصار أو لم يبلغ النصار وكيف نعاقب بهذه العقوبة الشديدة على شيء تافه بأنه أخذ مالا يسيرا أو كسر زجاجا نعتدر ومعتديا على المال ونستبيح قطع يده ورجهه من خلاف ينبغى أن إلى الكل ولا ينظر إلى الجزء وعلى هذا فإننا نقول إن من اعتدى على الأنفس ولم يعتد على المال فإنه يقتن ولا يسلب وهذا هو الذي يدل عليه أثر حق الأمة وترجمان قرآن وهو صحيح من أقوام علم رحمه الله عبرها. وإن جنوا بما يوجب قودا في, في الطرف وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف الجناية على الأطراف تقدم تحصيلها وضوابطها في الشريعة ومتى يحكم بالقصاص ومتى لا يحكم بالقصاص جناية على الطرف قطعوا يد شخص مثلا قربوا شخص حتى أصابه الشلب المهم فقطعوا عين الشخص قطعوا لسانه قطعوا أصابعه كل هذه الجنايات على الأطراف فيها القصاص بالبوابط التي تقدمت معنى في بعض القصاص بمعنى أن نصنف رحمه الله يختار القول بالتفريق بين حق الله وحق المخلوق وأنه لو وقعت الجناية منهم فيها اعتداء على أطراف الناس وأعضائه فإنه يجب أن يستطيع تحتم استفاءه من أهم رحمه الله من قال إنه يأتي القتل على جميع ذلك وأنه لا يختف في الأطراف وأنه يحكم بشد شرابه وخاصة على القول الذي يقول إن الأمر إلي الإيمان فإذا كان الإيمان رأى أن المصلحة معاقبة بالقتل قتلهم ولولن يكتبوا وهو القول الثاني يختاره بعض أئمة العلم العلم رحمه الله أنه لا يشترط في حكم القاضي بالقتل أن يكون قد قتله انا هذا القول لو جنوا على الأطراف ولم يقتلوا وراء الإمام النصلح في قتله قتلهم هذا طبعا وجود في المذهب النالكية في المذهب الظاهرية في المذهب دعو السلف رحمه الله من عينة السلف قال الإمام هو المخير والقاضي هو الذي له النظر جاءوا ودخلوا بالسلاح على بليت رجل ثم قاموا فقطعوا رجل الرجل وآخر قطع يد بنته والثالث اعتدى على عين ففقعها فالإمام أو القادل استفشع هذا فقال لا أريد القصاص إنما أريد قتل هؤلاء لأن هذه الجنينة في هذا الشكل أراها أنها لا يربع الناس فيها إلا القتل فقضى بالقتل الصحيح أن له ذلك وأنه لا يتعين القتل فقط بحالة اعتدائه وفي هذه الحالة إذا قلنا إن له ذلك يصير يأتي القتل على جميع جناياتهم على الأطراف ونحنها وأما إذا قلنا إنه ليس من حق يعني يقبل إلا إذا قتلوا كما يختار المسلم رحمه الله وهم مشهور في المذهب فحينئذ ينظر إذا جنوا على الأطراف تحتم استفاؤه يعني لو أفع صاحب الجناية فإنه لا يلتفتوا إلى عفوه يؤاخذهم القاضي والإيمان بجريرته سواء عفوه صاحب الحق أو لم يعفوه الأمر صيان يؤاخذهم فيقطع ما قطعوا من أطراف و إذا قلنا بذلك يصبح لو أن شخصا واحدا من نئة شخص من المحاربين اعتدى على طرف تقطع أطراف الزميع لأنهم يرون أنهم في حقوق الشخص الواحد كما تقدم معنا في الفصل وكذلك الاعتداء على الاطراف نعم اذا اخذنا التكنيات ما يقدر ما يقدر في كتابه الكراغ ولا بد من ان يتم لو اعتدوا على المال ولم يقتلوا وكان اعتداؤهم على المال أخذوا من المال ما يعادل لصاب السرقة فأكثر فإنه حينئذ تقطع يد المحارب ورجل من خلافه وهذا صريح آية النائدة إذا قطعت يده ورجل من خلاف يكون القطع للموضعين في ساعة واحدة ولا يؤخر قطع الرجل عن قطع اليد وتقطع يده اليمنى من أرجل يديسره وهذا وهو ظهر القرآن أو تقطع يديهم أرجلهم من خلافه فتقطع يده اليمنى تنان على انهم يروا انه سرق مشترطوا ان يكون قد اخذ معاذ من الصاب السابق والذي يخالف اليد الممنى انما هو الرجل الذي ومن هنا تقطع اليد مع الرجل من النفس صلق في اليد والرجل وتحسن بالنار بالزيف المقلي بالنار لاجل قطع النذيف وقد معنا. تقدم عن الحسن في حد السابقة وبناء على هذا يعني لا يرى المصلف رحمه الله أنهم إذا اعتدوا على الأموال أن وهذا هو القول الذي اختاره الحنفية رحمه الله يوافقون الحنابل في هذا أنهم إذا اعتدوا المحاربون على الأموال يشترط أن تكون الأموال قد بلغت نصاب السرقة ويشترطون شرمة المال إلى غير ذلك من يشترط في اعتبار المال المفروض فإذا اختل شرط لا يقطع يديهم وارجلهم وعند غير الحناد له وبعض حتى بعض أصحاب الإمام وضحين الله اخترى أن لا يشترق ذلك وأن الإمام لا يشترق النصاب وقمنا الدليل على ذلك أن الآية الكريمة لم تنص على اشتراط النصاب ولم يأتي في السنة ما يدل على اشتراط النصاب وثانيا أن القطع في الشرابة غير القطع في السرقة القطع في الشرابة جاء بطريقة مخالفة بالسرقة من جهة الزيادة إذ لم يتقيد بقطع السرقة الذي هو قطع اليد ومن هنا لا نشتر فيما نشتر, نشتر في السرقة بل نقول إن الشرع مقصودا في هذا ونزيد على ذلك أنه لو رأى الإيمان أن من المصلح قتلهم بالاعتداء على الأموال قتلهم بذلك نثال لو أن عصابة من الطريق هدموا على مثل محلات تجارية فأكلفوا ما فيها وأفدوا ما فيها فهؤلاء لم يأخذوا بس يأتون يخسرون الزجاج يخسدون العلب يفتحون ما فيها ما أخذوا معهم شيئا نعادل مصاب نقول بتعذيرهم السلاح اشهروا واخافوا ان كان في السوق اخاف شديد وخرجوا على جماعه المسلمين بهذا السلاح وجاءوا علانيه وجهره ما جاءوا خفين بطريق السرقه فاذا قلنا بالاشتراك ان, أن يضرب المصاب حين اذا ما يقطعون ما يقطعوا ما لا تقطعوا ايديه مرضون من الخلف ولكن اذا لم نشترك لما رغبنا الى الأصل الذي ذكرناه ان الشرابه فيها خروج وفيها تمرد وفيها تحد ل في في دمائهم في اعراضهم في اموالهم احنا لا نشترط ان يكونوا ان يكونوا بلغ نصاب يكون اللبع تدع علينا المال بلغا صادق طريقه واذا ولا نشترط ايضا اقلم بهذا المال بناء على ما قرر وصنف يكوفن اقلم ولكن على ما نختاره لم يأخذوا أكلفوا وهذا يقع تجد من, من, من أكثر ما يجرئ أهل الفساد وأهل الطيش أنهم يأتون ويطلفون أموال الناس ويعتدون عليها ويكون لا من يفعل ذلك يعني خينما يأتي إلى المحلات التجارية وهي أسواق المسلمين فيها أرزاقهم وفيها مصالحهم ومملوكة لمسلم له حرنا وله دلة الإسلام ثم يأتي عيانا بيانا ويشهر السلاح ثم يثلث هذا المال أمام الناس لا يأكله ولا يشربه وإنما يفتح العلب ويريقى على الأرض ثم يثلث الأشياء الموجودة من الأطعمة وهذا يحدث في الأسرابات المتمردة أن تثلث الأموال ولا تأخذها فلكن هؤلاء ما يرضعهم مقلة بتعذيرهم قد يرى الإيمان أن هذه عصابات قد تستشري وهذا يعلم هذا وهذا يجر هذا وليقطع دادر هذا الشيء مثل أن ينظر إلى الأصلح والأوفق من النشطنة فإن رأى أنه اعتداء على المال معتبر بنظره أنه يكتفي فقطع يديهم وأرجلهم من الخلاف وأن ذلك يردع الناس ووجد له أثر اكتفى به. لكن إذا وجد وأنهم متمردون وأنهم عصار وأنهم يجلؤون غيرهم وأنه لا يخسم لا تخسم ما شرهم إلا باستقصان من الشماء استقصالهم فإذا لا يتقيد الأمر بالنصار ولا يتقيد بالأخذ لأن الإتراف اعتداء بل إن الإتراف أسوأ من الأخذ لأن الذي يأخذ الطعام يأكله يرتفق به يراعي شرمة الطعام لأنه يريده لنفسه وارتفق به حتى لو باعه لو أخنه وباعه لكن أن يأخذ المان وأن يأخذ الطعام الذي تعاله الله عز وجل طعمة لخلقه فيرضي به في الأرض ويسكب عن الأرض ويطرفه دون أن ينتفع به الإنسان فهذا من أبلغ ما يكون جناية وجعناه في هذا لو أنه مزال في القرصنة الدحار الاعتداء على الأموال بتغريق الصفن لأنهم إذا, إذا أخذوا الصفينة أو أخذوا ما فيها وحملوها صدق عليهم من أخذوا وانطبق الشرق الذي يذكره المصنف لكن لو أنهم, ما أخذوا. لو أنهم أغرقوا الصفينة بما فيها المطعام وأرجاء فهذا يكون له حكم الخرادة ويجب الحد الذي لفرما وللإيمان الحقيقة جعل أمر والنظر للإيمان أدر وهو إن شاء الله أقرب إلى الصواب بأن مقصود الشراء حسن مادة الشر وإيقاف البلاء عن المجتمع وعدم فتح باب الفتنة عن المجتمعين بالجرأة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم, وأعراضهم ونحن ذلك نعم تطيع من كل واحد يده اليمنى ورجده اليسرى قطعة اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا القطع من خلاف نعم لبعن بعض ما يفصل بين تكون يده هي التي يعمل بها يعني مثلا كان أعسى أو أيسر وأكثر عمله ومصالحه باليسرى قطعة اليسرى مع الرجل المنى لكن محفوظ عند الجماهير أنها تقطع ليد المنى مع الرجل اليسرى في مقام واحد في مقام واحد وهذا من أبلغ ما يكون عقوبة وزجر ولو أن قاطع قريف قطعة يده ورجله من خلاف بحكم الله لكان ذلك من أبلغ ما يكون في رضعه ورضع غيرها أن يسلق السبيل فلن تسول له نفسه يوم من أيام غالبا أن يخرج على المسلمين ويشهد سلاحه من أجل أن يعتدي على أنفسهم وأعراضهم أو, أو أموالهم إذ كلما حدثته نفسه رفع كفه الذي قطعته وجاء يقفش من أجل أن يذهب أو يروح إذا برجله المقطوعة تذكره من الذي سيكون له ومن الذي سيجيه من فعله وتمرده على المسلمين في مصالحه ومرافقه إن في ذلك بآية لأولي المهى فهي آيات بجنة ومن أحسن من الله حكمه لا أحد أحسن من الله حكمه ولا أحسن من الله حكمه ولا أحسن, حكمة ولا أحسن شرعة تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات هو الصميان لا وحصي متاء ثم أخلي وحصي المتاء لأنه النزيف قد يهلكه يعني تحسن بالزيد حتى تنفد أفراه الأروق لأنها لو تركت من دون حسم فإنه ينزف وإذا نزف يموت وهكذا الرجل تحسن حتى لا ينزف وفي زمان لا يمكن يعني إيقاف النزيد بالطرق الطبية المعروفة فلا بأس أن توقف. ولكن لا تخدر يده ولا تخدر رجله وإنما يذوق ألمها كما آلم المسلمين جماعة وأفراد يتألم ويدوق الألم ولا يجد شرعا أن يخدر لأن هذا ما لا يتعلي حس بشيء ولا يجد مرارة الذنب وأثر الجريمة كما ينبغي لكن لو أنها قطعة يده وهو تحت وطأة الألم فصاح فتأوه وتضرر وتألم أبلغ صياحه للناس وسمعه الخلق وتأثره وهذا هو المقصود شرعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه العقوبة دون وجود معالم رحق أن الله يقول في الحدود وَلَا تأخذْكُمْ بِهِمْا رَأَفَةٍ في دين الله فليست هناك رأفة إلا بمن يشحقه وهذا من عدل الله الذي قامت عليه السماوة والأرض ان الرحمة توضع في الموضعين لكن هناك هناك رحماء وهم أولى بالعكس يرحمون القاتل الجانب يقولون كيف تقتلونه هؤلاء إبعاث الفقوق يعني مسكين هذا يقتل كيف يبتم أطفال وكيف ترمى النساء مسكين هذا لأن عقولهم قاسرة ونظرتهم أنياء شاهد وجوههم ينظرون إلى القاتل أنه ستيتم أطفاله وترمى النساء ولا ينظرون إلى من يتم ورمل قبل ذلك ينظرون إلى القاتل أنه يعذب ولا ينظرون من قتل وذهبت روحه وأزهرقت روحه بالباطل أفعث لهم لما يدعون فهذا من الباطل والمفدلون دائما نظرتهم قاسر ومعارفهم محدودة لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى فهم لا حكمة ولا علم لأن من يقف في وجه الشرع الله عز وجل سلد القصيرة بالله وان نورها من قلبه وذهب فرقان الحق ونوره من صدره فأصبح كما قال الله تعالى أكل بالسهوة الشياطين في الأرض حيران فلا يدري ماذا يقول ولا وعي الذي يقول هؤلاء الذين ينظرون المجني عليه إلى الجاني دون مجني عليه ما شك أنهم نظرة مطافرة فنحن نقول له لا تخبر اليد ولا يرأف به ولا يشطعه ولا يرحم إنما يعاقب بعطوبة الله ويدوق ألمها ويحف بهذا الألم وبمرارة بغض النظر عن كونه قطعا أو غير قطعاً, قطعا في الشرابة أو قطعاً في الشريطة ثم قل ثم قل لي يترك يعني ما في عقوبة زائدة إذا عطيق قيل لأنه يبقى يده ورجوه من خلاف هذا حفظ الله ولا يزاد على حدود الله مقدرة فإن لم يسيبوا نفسا ولا ما لم يبلغوا نصاب السرقة نفو بأن يشغدوا فلا يتركون يأوون إلى البلد هذه العبارة في الحقيقة ينبغي الوقوف قد شفعا وهو أن المصنف رحمه الله انتقل إلى مجرب التهديد ومن أهل العلم من أدخل في الشرابة الاعتداء على الأعراف فإن الاعتداء على العرض أعظم من الاعتداء على المال وعرض الإنسان قد يتمنى الإنسان أن يقتل ولا يعتدى على عربه وعرضه النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الدم والعرض وقال إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام فالاعتداء على العرض يقع في الجرائم المنظمة والعصابات المنظمة التي تخططح النساء وتستدرج النساء أو تستدرج الأطفال والقاصرين تستدرج بفعل الفواحش تحت وطأة السلاح هذا من الاعتداء على العرض ولذلك النظر في الشراء النظر الشمولية التي لا تتوقف عند مسألة الاعتداء على النام وعلى أنده الصغب بل إننا ننظر إلى مقاصد الشريعة ويقول لنا نقيم وذلك هو شراء الله ومن نظر النظر العام الشاملة فإنه النظرة, النظرة التي ترضي الله عز وجل لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فالعقوبات ينظري أن تكون مستوفية لجميع ما نقع من الجرائم فنقول لقائل أن يقول طيب ما, ما ورد له قتل وقطع اليد والرجل من خلاف ما فيه الشريعة قد تنبل بالأدنى على الأعلى فنبهت بالقتل غاية في ما يقع من الاعتداء ونبهت بالاعتداء على المال وهنا كوسط بينهما وهذا له نضائف الشريعة ومن هنا ما ينفي الإنسان الاعتداء على الأعراب فالجرائم المنظمة والعصادات التي تتخصص في إشهار الصراح بالاعتداء على الأعراب داخل المدن أو الاعتداء على الأرض خارج المدن او الاعتباء على العرض داخل المدن مستدرجا الى خارج المدن تحت وطأة الشلاح هي محاربة وحكمها حكم الشراب وقد ديننا ان الصحيح ان القاضي له شك ان يعاطب بالقتل اذا رأى ان حسن مادة الشر تكون بذلك ومن هنا لو ان عصادته مثلا مرت على سيارة داخل المدينة لأنه لا مغى أن حرابه تختص بالصحراء فجاءت وأوقفت السيارة وأخرجت منها امرأة وأخطفت هذه المرأة الاختطار في داخل المدينة في النساء من البيوت من السيارات من المجامع العامة من مجامع النساء يعتبر حرابه وهو أشد هو من أن يؤتى ويعتد على المال أين العرض من المال وأي شيء أشد شماعة وفلاعة من يؤتى إلى حرمات المسلمين التي كان يتمنى الإنسان أن يصيل دمه ولا يرى عرضه من تهك فلذلك الاعتداء على العرض يدخل بالخرابة إذا كان داخل المدن سواء مثلا يكون بالقتل الاعتداء على العرض بالقتل لفعله ساحشة أو التحديد بالقتل لفعله ساحشة أو الإخافة سجد مثلا تأتي مجموعة إلى مجانع النساء وتشهر الصلاح وتحديث الرعب بين النساء أو تحديث الرعب بين من يقوم على مصادفهم ومرافقهم كمساكن النساء كل هذا إذا تكرر ينظر فيه وتدرس كل قضية على حدة وينظر أن ينظر القاضي إلى ما فيه مصلحة المسلمين وينظر الإمام إلى ما يقطع بابر أنثال هؤلاء المسلمين وباعتداء على في الحقيقة وإن كان يعني نظرنا إلى حكمة الله عز وجل وسننا الله عز وجل وجدنا أن نقم الله عز وجل في العرض أعظم من نقمه في الأرواح قل أن يتعرض أحد لأعراض المسلمين إلا أخذه الله أخذ عزيز المختدر إذا لم يتبه يرجحا ذلك والشهوة قد تعمل الإنسان وتصمه سواء كان الاعتداء بالخرابة أو غير الخرابة فلنجد أحد يستبرج أن يستغل المرأة أو يغازلها أو يستبرجها للفحش والحساء ويزين لها ذلك ويحبب إليها ذلك وهي ضعيفة ويغريها بأجل فعلة فاحشة إلا وجد بكر الله عز وجل به عادلا أو آزلا أو هما معا والعياذ ومن هنا نجد أن ننسنا الله عز وجل تعظيم أمر العرض وأمر العرض ليس لقمة سائرة يلوكها من شاء يرص الإنسان والعواذ بالله ولم يموت حتى يرى ما يسوءه كما أساء إلى عراض المسلمين إن أساء إليهم في الغيبة صلق الله عليه ما يسوءه في غيبة وإن أساء إليهم في المشهد فلم يموت ولن يخرج من الدنيا حتى يريه الله بأم عين ما يقرح قلبه ويبكي عين كما قرح قلوب المسلمين وأكارينا ومن هنا الحذر للحذر من هذا وايضا نعرف ان المقاصد الشريعة تعظيم امر الهرب ولذلك لذلك يمكن إغسال الاعتداء على العراب خاصة وأنه في هذا الزمان تساهل الناس إلا من الله في هذا الأمر حتى أصلح بعض الفحش والفسار أمان الناس شيئا مألوفا أن يأتي الرجل ويأتي عن العرب فيكلم المرأة الأجنبية أو غازلها او يؤذي سائقها ونحن ذلك ألا نبيان ألا نبيان الناس لا حياء من الله ولا حياء من خلق وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبيا قليلا فكم من عين انتدت إلى أعراض المسلمين ينتظرها العنا في لقاء الله عز وجل وكم من عين تمتعت بأعراض المسلمين سيذيقها الله عز وجل عذاب الدنيا قبل عذاب الآخر ومن ثاب تاب الله عليه ولذلك كل شخص ينبغي أن يوضح نصف عينيه أن أمر العرض ليس بالهيئة ومقاصده الشريعة عند دراسة الاعتداء لا يمكننا أن نغفل مسألة الاعتداء عن العلم وعليه فإننا نقول إذا كانت هناك العصابة أو الجماعة وطأة الصلاح اعتدروا على العلم الاعتداء عن العرض على مرافق اعتداء يبلغ الغاية القصوى يستدرج المرأة ويقفلها مثل ما قابل بعض العصابات يفعلون الفاحشة ثم يقتلون المرأة فلا نانع أن يجمع الإمام والقاضي لهؤلاء بين القتل والصل وعلى هذا لا يخفص القتل والصل بالقتل وآخذ المال فلو أنهم يتدوا على عر أعراض المسلمين في أسار فأوقفوا السيارات في طرقها وأنجلوا النساء منها وفعلوا الفاحشة أو فعل بعضهم من فاحشة بالله وقتل. فإنهم يقتلون ويصلبون كما جمعنا بين اعتداء بالقتل والماء باعتداء بالقتل وأخذ الأموال بين القتل والخل في العرض أولى وأشد وأعظم حرم عند الله ورسوله الله وسلم وهذا هو شغل الله غجر الناس عن فديد الله ومحاله والعرض أشد حرم من الماء فإذن نقول إذا أنجلوا وقتلوا وقتلوا وصلبوا لو أنهم مثلا أنزلوا واعتدوا بالزهن ورأى الإيمان أن هذه حادثة سادقة وأنه يخشى أن يفتح الباد وأنه مثلا أقام عليهم الحد أن هذا ما سخاصة إذا كانوا غير مصميم فحين إذن إذا رأوا من قتلهم, قتلهم كذلك إذن لو أنهم النساء فكشفوا سترها ستر المرأة واستهزئوا بها هذه اعتداء على الأرض يعني لكن دون الاعتداء الأول لو أنهم تكلموا فهناك أذية باليد كأن يمد يده على غطاء المرأة وهناك أذية باللسان كأن يتكلم سلام فحش وظلع وغذاء ونحن ذلك من الأذية هذه أخف بالعقوبة ينظر القاضي والوالي ما هو أفلح في زجر هؤلاء وعقوبتهم بفعلية فالشاهد من هذا أنه يدرج في نصرة الاعتداء في اتحرابه الاعتداء على الأعراض ويستوي في ذلك أن يحصل غاية الاعتداء بالقتل وفعل الجرائم او يكون دون ذلك من الأذية أي كما يحدث في المضايقات من نساء ونحن إذا كانت تحت وطأة السلاح والتخويف والتهديد فهي في حكم اتحرابه نعم فإذا ما سيب ولا مَا لَهُ نَبْلُغُ نِلْفَابَ السَّرِقَةَ نُفُوء بأن يُشَرَبُوا فَلَا إِنْ حَقُونَ يَعُونَ إِنْ زَلَكَ هذه العقوبة الأخيرة في الشراب النفي والنفي اختلف العلماء فيه على وجهين الوجه الأول أنه الحفص ويدخلون إلى السجن ويحبسون والوجه الثاني أنهم يُشَرَبُ بِهِن فَلَا يُسْتِقُرُونَ في مكان إِلَّا بُعِثَ في قَلَبِه من بلد إلى بلد حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعه قبل أن يخبر عليه وهذا الوجه الثاني من أقوى الأوجه ومعما أنه لنأخذ بالوجه الأول في بعض الظروف التي يصعب فيها التشريد خاصة إذا خشي أنهم لو تركوا أنهم يصري فسادهم إلى البلدان والأنصار والقرى التي يشردون إليها الصحيح أنه التشريد ولكن لا يملع بعض الظروف المؤخذ بسجنهم وحجسهم إذا رأى الإيمان ذلك ووجد فيه مصرحة بجماعة النسيين هذا النفي قال إذا ما وجد في قتل ولا على المال ولا اعتداء على العرض أن تنجعوا وخوفوا الصدم لكن لا أخذوا الأموال ولا كما يقع في بعض الأماكن يأتون بعض العصابات ويحتكرون السبيل ما خلو احد لا يدع احد يمر بهذا السبيل الا بعد تخويف وتهديد واكراه لكنهم لا يعتدون لا على الانواس ولا على الانبش فالحين اذا يشرج بهم وينفوا من الأرض على مختار مصنف رحمه الله وطائفه من ائمه السلف رحمه الله عليهم وهو قول ابن عباس في الاثر أحسن الله اليكم طيبه الشيء وأجزل لكم المثوبة والأجل فضيلة الشيخ يقول السائل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الذين قتلوا الرائع بل قرحى أيديهم وأرجلهم وسمل عينهم وهم قد قتلوا الرائع فلماذا لم يقتلوا في الحال أسابقهم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة وعلى وصحبه ومن إما بعد فقضية العرميين قضية فيها كلام طويل للعلماء رحمه الله واختلف أئمة التفسير رحمه الله في الجمع بين الآية وبالحديث العرميين حتى أن بعض العلماء يرى أن الآية ناسخة لحديث العرميين وأن حديث العرميين جاء على وجه خاص وقال في شيء من التمثيل والصحيح أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث وكل من المشكات واحدة وهو الوحيد وما ينتق عليه الصلاة والسلام عن الهواء هو إلا وحي يوحى إليه فأما بالنسبة للعرميين فحصل فيه منهم أمرا الأمر الأول الاعتداء على بيتنا من والأمر الثاني الاعتداء على الراعنة نفسه هذا من نفسه للجريمة هناك امر ثالث وردت في بعض الروايات ويختار بعض العلماء أنه حصل منهم موجب الردة أنه مرتدوا ومن هنا جعلهم يعني حتى أن بعض العلماء جاء في سبب نزول آية أنس من مالك رضي الله عنه كان يرى أن الآية نزلت في العرانيين وأن قضية العرانيين سبب نزول آية المائدة وخالف الجمهور في هذه المسألة رحمهم الله وهناك قول أيضا عن ابن أبا الله عنهما في سبب آخر من الأشباب أنها نزلت في قوم ارتدوا وهو القول الثالث في المسألة في سبب نزول الآية القول الذي يقول أنها نزلت في قوم يرتدوا يعني العرانيين لأنها وقعت منهم الردة بمعنى عن الرواية التي ذكرناها ونشرنا إليها حينها إلا لا تستطيع أن تعطي مسألة العرانيين مسألة ما فيه لأن العرانيين الجئ تنظر إلى الاعتداء المال موجود الاعتداء على اللي هو في تسيير عين الراعي لأنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر عينهم بالنار يؤخذ المرود ويحمى بالنار ثم أعوذ بالله يوضع في عينه حتى تسيير وهذا من أشج ما يكون مثلة ومن هنا قالوا نساء الله سلامته والعافية هذه العقوبة ما تتأثن مع الأفض الشرعي في النهي عن المثلة وهذا ما ذي جعل بعض لم ينظر إلى رواية سمر أعمى الراعي ونظر إلى أصل الحديث لأنه فيه بعض ينظر إلى أصل الرواية أنهم اعتدوا على المال وقتلوا رعي رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن هنا قالوا أن هذا تنفيذ يعني ننهي عن الشرعة تنفيذ يعني كحكم أنه لا يجوز التنفيذ بعين الجاني وهذا المتفق عليه إلا إذا مصل بعين غيره ومصل به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما عليكم, عليكم فالشاهد من هذا أن تنظروا إلى جنينة على الرعب جنينتهم في حق الرعب وجنينتهم في حق الناب ولدتهم عن إسماء فهذه ثلاثة جرائب الربي صلى الله عليه وسلم جمعناهم بين حقوبة الناب في قطع يديهم أرجوهم من الخلاب وبين عقوبة النسل في تصوير أعينهم وبين عقوبة القتل لأن النبي صلى الله عليه تركهم في الحضرة يستسقون فلا يسقون وهذا القتل البطيء يعني هو صحيح لن يقتله مباشرة لكنه, قتل لكنه قتلهم قتلا بطيئا لأنه إذا حدث الماء عنهم قتلوا ومنع الماء عن العطشان نعم القتل وقد ذكرنا هذا في القتل بالسببية فالشاهد من هذا قال فما قد رأيت أحدهم يقدم بفمه الأرض بشدة العيام للعطش وتلك في الحرة يستسقون فلا يسقون فهذا في قتل وفي قطع في عقوبة من ردة لقتله استباح الدمائي وفي عقوبة لألمان فقد عايديه مرجلهم من خلاف وفي عقوبة بالمثل لتسجير أعيونها فإذا نظرت إلى أنه لقد نقتلهم مباشرة جاء على هذه كلها وهو عليه الصلاة والسلام مشرع للأمة فلما أعطى كل جريمة حقها وحضها كان هذا غاية العدل وغاية القضاء وأتم يكون عليه القضاء والحكم فإن كل جرينا منهم وقعت وجت لها علاج وجت لها عقوبة وعلى ما نقوم النظر الشمولية في العقوبة إنه إنساء حينما ينظر نظرة شاملة للجرينا ويجد عقوبتها مناسبة لكل شيء وقع من الجاني له ما يناسبه هذا أبرع في عقوبة الجاني وأبرع في ردع الغير أن يسلك مسلكا والنبي صلى الله عليه وسلم له مقام الأعظم والمنزل الأتم الأكرم الحكم بين العباد صلوات ربي قال لهو من يعدل إذا لم أعدل ما نسك الرجل بردائه صلى الله عليه وسلم اعدل قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. من هذا الذي يعدل إذا لم أعدل صلى الله عليه فالشاهد من هذا أنه عدم فأعطى حق الله عز وجل بقتله بالردة وأعطى المخلوق حقه حينما سمر عينهم وأعطى بيتنا المسلمين حقا حينما قطع يديهم واردينهم من خلال فلا يشكل حديث الغرانيين على الآية إنه لا يشكل إذا نضرع إليه من دعوة الجوال فنضرع إنه ما في قتل وقد قلنا إنهم إذا اعتدوا على المال وقتلوا فإنهم يقتلون كيف نفي قتلهم قد قتلوا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح إنه قتل بطيء لكن هذا النوع من القتل لماذا لا نستخدمه في حكمة خرابة لأنه جاءت نصوص تورد الشبهة وهي نصوص النهي عن المثلة والتعديد ومن هنا لما تعارض عندنا هل هذا سابق للنهي أو متأخر عن النهي قلنا الاختياط أن نأخذ بالنهي لأن أخر الأمرين نهيه عليه السلام عن ثمثيل وعلى هذا يكون قولنا ما في إشكال ولا تعارض إذا حمل على أنه أول الأمر الله تعالى أعلم أصابكم الله فضيلة الشيس هل الجماعة الثانية لمن فاتته الصلاة مشروعا وهل فضلها مثل فضل الجماعة الأولى أصابكم الله الله شتان بين الجماعتين كنا في الجماعة الحارب والآن وجماعة السمين شي طيب هذا على كل حال يجوز للمسلم أن يحدث جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى على أصح قوله العلماء رحمه الله والذين منعوا من إخداف الجماعة الثانية احسجوا بحديثه من سعود في صلاة عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عن الصلاة فصل الصحابة رضا الله عليه وكان قد تأخر بقباء عليه الصلاة والسلام فلما أتى المسجد لم يعرج عليهم ومضى إلى بيته قالوا هذا يدل على أنه ما تجوز الجماعة الثانية والواقع ينضغي على طالب العلم أن ينظر بين الدليل وبين الدعوة فهم يقولون ما تجوز ويمنعون من إحزاز الجماعة الثانية وما يجوز والتحرير لو أخذ من الفعل لذلك الفعل محتملا ولذلك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المسجد ووجبا قد صلوا ولم يصلي في المسجد جماعة يحتمل وجوها يحتمل أنه عليه الصلاة لم يرد الجماعة في المسجد ثانية ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام وهو الأقوى لم يريد كسر خواطر الصحابة رضو الله عليهم لأنك لو نظرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءوا أحدث الجماعة الثانية فكان في هذا حرج كبيرا فكان في ذلك حرج كدير لمن أمهم وصلّى به وهذا واضح جلي من يحدث فيه الحرج وقد كان صلى الله عليه وسلم رخيما رفيقا وهذا يجعل الصحابة مرة ثانية تأخرون أكثر ويؤخرون الزناعة أكثر بفضوله عليه الصلاة, في الصلاة وراءه بأجواء صلوات الله عليه الصلاة والسلام أننا لا نجد في الفعل ما يجب على التحرين ما نقول إذا كان ولا جبع المقال قال أن السم أن ينضي إلى منزم ممكن لكن في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في غيره ومن هنا لا هذا الحديث على صرف النصوص الواردة في الصلاة في المسجد عموما وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بدليل الأولى حينما قال من يتصدق على هذا فقام أبو بكر فصلع معه فلما رأى الرجل يصلي وحده قال عليه الصلاة من يتصدق على هذا أسألك كذي ربك وجد شخص لن يصلي أولا هذا الحديث كون الصحابة يقوم ويصلي في المسجد من أصدق الدلائل على أنه لا يذهب إلى بيت فالسلام ذهب إلى البيت والصحابة صلى في المسجد فلو كان ذهب من واجبا لقال له يا هذا اقطع صلاة كل هذه لديك تصلي فيها لا يجوز تصلي من ولا يجوز أن يسكت عن تنبيه أنه منهي عنه ومحرم شرعه وأنه تقول لا يجوز جماعة ثانية ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق أسألك ربك لو وجد شخص لم يصلي أي أقول عليه الصلاة من يتصدق ثالثا أنه ولو لم يكن الصحابة قد عهدوا وأله أن يصلي المتأخر وأن يجب غيره وصلى معه هل يأتي ويقوم الرجل ويصلي قال من على هذا كان هو وجده بدون جماعة لأنه ألفا يكونوا بجماعة ولكنه تعذى الوجود من لن يصلي فقال من يتصدق فيكون من يصلى يعيد الصلاة مرة ثانية الأمر الظابع يندب إلى إعادة الصلاة مع أنه ينهى عن إعادة الصلاة مرة فيه كله تحسين للأسر أليس هذا أصل في تحديد الشرع وتغييده أن يكون المصنب الثاني مع جماعة إذا قلت نقول نذهب الأدنى على الأعلى فإذا صلت الجماعة الثانية بإعادة الجماعة الأولى فلا أن تصح بدون إعادة من باب الله وأحرم وهذا هو الذي نختاره أن الصحيح جواب إحداث الجماعة الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله